بَدَأَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ قَلَّبْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ تبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك لميتم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائقا وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناق لكم فيها فواكب كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها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 تَرَبَّصُوا به حتى حين قال رَبِّ انصُرْنِي بما كذبون قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ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 وأدرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إذَا مِتُّمْ وَكُمْ تُنْتُرَابَوْ وَالْقَامَنَ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هِيَ هَاتِهَا هِيَ هَاتِهَا لِمَا تُعْدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْيُ بِمَبَعُوثٍ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 بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضهم وجعلناهم حديث فجعد لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا وسُلَّقان مبينين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب فلاعلهم يهتدون وجعلنا بنم يوم وأمهؤمه آيتا وآويناهما وآويناهما إلى ربواة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 فتقطع أمرهم بينه زبورة كل حزب بما لديهم فرعون كل حزب بما لديهم فرعون فذرهم في غضرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمت به من مال وَبَنِي نَالُ سَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْرِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ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 لا تجأروا اليوم إنكم مننا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم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 قليلا مما تشكون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل و النهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعْلَمُ لَقَالِ رُوُنَ إدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرُو رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُونَ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراهم نعزة إلى يوم فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهن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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلَّا بثتم إلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَوْنَ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 لا يفلح الكافرون وقرب رب في وارحم وانت خير الراحمين